قال المفسر رحمه الله البغوي قوله تعالى وسيدا هو فعيل من ساد يسود وهو الرئيس الذي يتبع وينتهي وينتهى كأنه هكذا عندنا وينتهي إلى قوله نعم يتبع وينتهى إلى قوله واضح قال هو فعيل من ساد يسود وهو الرئيس الذي يتبع وينتهى إلى قوله أي الشريف في قوله أو الشريف في قومه وهو سيد القوم الشريف فيهم الذي له مكانته حتى كان يتبع قوله وما يأمر به وينتهي الناس ممن كانوا تحت رئاسته وسلطانه إلى قوله فهذا هو السيد فهو الشريف في قومه الذي ينتهون إلى أطواله ويصدرون عن رأيه ومشورته وتوجيهاته وهذا موجود من قبل ومن بعد وجود سراف القوم وجهاء القوم وكذلك أيضا عرفاء. مشايخ غبائل فكلهم من هذا والرؤساء كلهم من هذا الباب كلهم حسبه بسلطانه ووزنه فعيل بعد الإعلان لا قبل الإعلان وإلا قبل الإعلان فيعل لأن أصل سيد سيود هذا هو الأصل بالنسبة لسيد في الحيث النغة أصله أصل الكلمة سيود على فيعل ثم بناء عن قاعدة الصرفية المعلومة إذا انتقى الياء والواو وكان السابق منهما ساكنا فإن أحدهما يقلب ياء فإن أحدهما يقلب حصله قلب وهنا حصل للواو فإن أحدهما يقلب وهنا حصل للواو القلب فقلبت ياء ثم حصل الإضغام فقيل سيد سيد وإنما لم تقلب نياء لأجل الخفة فلو قلبت نياء واو لحصل ثقل, ثقل فقلبوا نياء ياء ثم أضغموا فقالوا سيد وإلى الأصل سيود سي عل هذا هو أصل هذه الكلمة كلمة سيد ولها نظير كما تعلمون في كتب الصرف فنظيرها ميت فأصله ميوت ميوت هذا هو العصل فالتقت الياء والواو وهما كما ترى ساكنان فقلبت الواو ياء طلبا الخفه ولم تقلب الياء ثم حصل الإضغام وضغمت الواو التي قلبت في الياء الأولى أو ضغمت الياء في الواو المنقلب ياء. فقيل سيد أو فقيل ميت وإلى الأصل ميت ومثله جيد وهيّن كلها من هذا الباب هيّن جيود فحصل هذا الإضغام بعد القلب فقيل جيد وهيا كلمات كثيرة في الصرف تذكر حصل لها هذا الإعلان الصرفي وهو عند الاجتماع عند اجتماع الواو والياء فإن الواو تقلب ياءن قاعدة إذا اجتمعت الواو والياء في الصرف في الكلمة فإن الواو تقلب ياءن وتضغم ياءن أولى في الواو المنقلب ياءن فصار سيد بعد الإعلال الذي سمعته، وما هو أصله قبل الإعلال سيد نظيرة ميت أصله ميود ونظيره نظيرهما هين وجيد أصلهما هين وجيود، وحصل لهم ما سمعته وحصل لهذه الأفعال ما ذكر. اتقت الواو والياء والأول منهما ساكن الأول منهما ساكن فقلبت الواو ياءن وحقه الأول الذي يقلب لكن سيحصل ثقا لو قلبت الواو لو قلبت يا ياءن سيحصل ثقا للكلمة فقلب الثاني وهو الواو قلبوها ياءن ثم أضغموا اليافذية اليا والسيد كما سمعت هو الشريف الرئيس الذي ينتهي الناس إلى قوله ويتبعونه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا فلا بد للناس من سرعة وسادات القوم ولا يحصل فوضى في الناس لا يصلح الناس إلا هؤلاء فلا بد من سادة وهذا شيء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام من سيدكم يا بني كذا فقال سيدنا الجد بن قيس غير أننا نبخله قال سيدكم عمر من جموح سيدكم عمرو من جموح رجل كريم وهو الذي يكون سيدا لكم تغير السيد من سيد لسيد آخر مع إقرار السيد فيهم مع إقرار السيد فيهم من سيدكم أسألهم عن سيدهم بد من أستاذه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم إيش البيت يا أخوان؟ ولا سرات ولا سرات إذا جهالهم سادوا فلا بد من السادة ويكون السيد من الصلاحاء سيدكم عمر بن جموح فرأه نسأله صلى الله عليه وسلم أصلح من الجد بن قيس أصلح منه ويكون كريما أيضا السيد لا يكون بخيلا غير أن البخيل قلبه يودى أعظم من البخل سيدكم عمر بن جموح لأنه إذا كان بخيرا السيد يحسن شرعا القبيلة وعلى الأتباع يحسن شرع عليهم، لكن إذا كان كريما يحصل خير فيهم وهذا فيه الحك على الكرام قال هو الرئيس الذي يتبع وينتهى إلى قوله قال المفضل أراد سيدا في الدين وسيدا وحصورا سيدا في الدين وهذه أعظم السيادة أن يكون الشخص سيدا في الدين أفضل من هذه السيادة التي يسعى إليها الناس ويبدلون من أجل المصول إليها ما يبدلون وربما قتلوا سفق الدماء من أجلها حتى يصل إلى السيادة هذه فهذه السيادة العظيمة ولا ينالها الشخص إلا بالعلم وبالخير والصلاح ينال هذه السيادة المرموقة التي ينشدها أهل الخير ويريدها أهل الخير وأهل الصلاح فإنهم يريدون هذه السيادة العظيمة سيادة في الدين سيادة في العلم سيادة في الصلاح والخير فسيد يحيى في الدين سيادته كانت في الدين لا على قومه وإنما كانت في الدين قال المفضل أراد سيدا في الدين قال الضحاك السيد الحسن الخلق وهذه من صفات السيد لا بد أن يكون حسن الخلق ومن حسن الخلق الكرم. أما يكون بديئا بديئ اللسان ويكون شحيحا بخيلا سفاكا للدماء هذا مجرم سفاك الدماء مجرم هو سيد أما البخل شيء آخر والآن كثير من السادة إلا من رحم الله من يسودون قومهم سفاكوا, سفاكوا الدماء كثير منهم فلا يكاد ينفصل الشيخ جميلة عن هذا الشر إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، وأقل ما عندهم التحريش يضرب هذا بهذا ويتبغش، ويأتوا يتحكمو عنده، تعالوا اتحكمو عندي، بعد ما ضرب هذا بهذا تعالوا اتحكمو عندي، هذا أقل ما يكون عندهم إلا من رحم الله ومن وفقه الله الخير، وفقه دين الله سبحانه وتعالى، فهذا للشك على خير عظيم. أما هؤلاء الجهال كثير منهم لا يبالون وكثير منهم كما تعلمون حاله حالهم الآن أصحاب دنيا مستعد يبيع القبيلة كلها يبيع القبيلة كلها بالدنيا مستعد يتحالف مع المجرمين من الحوثيين وغيرهم كل ذلك من أجل الدنيا قليل الآن السادة الذين هم بمعنى الكلمة حسن خلق كرم دين صلاح هذا قليل فيهم وكأنه الآن في هذا الزمان ما يصل إلى السيادة هذه مشيقة قبيلة وغير ذلك إلا هذا الصنف إلا هذا الصنف كأنه ما يصل إليها في هذا الزمان إلا هذا الصنف والله المستعان، لكن لا زال الخير موجود في بعضهم لا زال فيه مشايخ غبائل على خير وعلى الصلاح وعلى ديانة وهم غليل قال الضحاك سيد الحسن الخلق قال سعيد ابن جبير من قتله سعيد ابن جبير هذا مروان أو, أو غير مروان حجاج بن يوسف أحسنت هذا الذي تجر على سعيد قال قتله والناس فأمس الحاجة إلى علمه قال بعض السلف قتله والناس فأمس الحاجة إلى علمه إلى سعيد رحمه الله والحكام ما يبانون بهذا الجانب أهم شيء الكرسي لا يحوم حوله أحد ولا يقلق عليه أحد أهم شيء الكرسي الله يقتل شعبا كاملا ما يبالي شعب كامل يبيده ما يبالي أهم شيء هذا الملك يبقى قال السعيد ابن الجبير السيد الذي يطيع ربه عز وجل وما عظم من السيادة والله هذه السيادة الحقيقية التي يجب على العبادة أن يكون عليها السيد سيد الدين السيد حسن الخلق أو حسن الخلق السيد حسن الخلق السيد الذي يطيع ربه هذا هو السيد ولو كان وضيعا في المجتمع والله إنه سيد عند الله جل وعلا ولو كان وضيعا في المجتمع الناس لا يبانون به فإنه لو أقسم على الله لأبره ربا أشعر أغبر مذبوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وإيه السيادة بعد هذا السيادة لو أقسم على الله لأبره لا هذا هو السيد حقيقة قال سعيد بن جبير السيد الذي يطيع ربه عز وجل وقال سعيد المسيب السيد الفقيه العالم قلنا أقول جميلة في السيد وهو أعم من هذا وقال قتادة سيد في العلم والعبادة والورع وقيل الحليم الذي لا يغضبه شيء قال مجاهد الكريم على الله تعالى وهو بمعنى ما تقدم الذي يطيع ربه فهو كريم على الله جل وعلا هذا الذي ينادي الله سبحانه وتعالى الملائكة في السماء ويأمرهم بمحبة ابتداء من جبريل عليه الصلاة والسلام هذا هو السيد حقيقة قال مجاهد الكريم على الله تعالى وقال الضحاكم السيد التقي كلها قوال متقارب المتقدمة قال سفيان الثوري الذي لا, لا يحسد أي لا يحسد غيره الذي لا يحسد وقيل الذي يفوق قومه في جميع خصال الخير وهذا سيد ولا شك يفوق قومه في جميع خصال الخير ومن أجلها طاعب رب العالمين وقيل هو القانع بما قسم الله له وقيل استخيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قالوا جد ابن قيس من يعراب جد ابن قيس خبر لموتنا محذوف تقديره سيدنا جد ابن قيس قالوا سي قالوا جد ابن قيس قال على قالوا على أن نبخله جد بن قيس على أن نبخله أي غير أن نبخله قال وأي دائن أدوا من البخل لكن سيدكم عمر ابن الجموح إذا البخيل لا يصلح السيادة من كان بخيلا من شياخ من فلا يصلح السيادة السيد لابد أن يكون كريما إشارة أو أخذ من هذا الدليل أخذ من هذا الدليل على أن الناس يحرصون على أن يجعلون ساداتهم وسراتهم هؤلاء ممن يوسمون بالبخل بقصب الكرم ممن يوسمون بالكرم فإن الشح كما تعلمون أهلك من كان قبلكم هذا سيهلك أصحابه بشحه هذا سيقطع أرحامه والعياذ بالله بشحه هذا سيفعل ربما يسفق الدماء بهذا الشح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم فلا يصرح إذن لأسياد البخلاء وإنما يتشرف بها الكرماء قال رحمه الله قوله تعالى وحصورا ونبيا من الصالحين هذه الصفات يحيى عليه الصلاة والسلام ابن زكريا سيد وحصور سيتم عن حصور ونبي أيضا وهذا أشرف ما يوصف به الجنس الإنساني الجنس البشري أنه يوصف بكونه نبيا ويختاره الله يصفه نبي يصفه أو يصفه نبيا هذا أعظم الكلمات البشرية الوصف بالنبوة قال قوله تعالى وحصورا ونبيا من الصالحين الحصور أصله من الحصر وهو الحبس والحصور في قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس والسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعقاء والحسن الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن هذا الحصور في قول هؤلاء الأحبار من أهل التفسير رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ورحم الله الأتباع. فالحصور هذا هو عندهم هو الذي لا يأتي النساء ولا يغربهم فليس له رغبة فيهن لتفرغه للعبادة لتفرغه لعبادة الله سبحانه وتعالى فحصر عن النساء هذا قول هؤلاء وأما القول بأنه ليس له يعني ما يأتي به النساء ليس له ذكر يأتي به النساء هذا قول باطل لكن تفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى حتى كانت ليست له رغبة في النساء وكيف يجمع بين هذا الذي ذكر أن للا النساء ولا يغربهن مع قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية هذا الذي يظهر أن هذا الغالف الأنبياء أن لهم أزواج وذرياء ويحيى خرج عن ما جاء في هذا الأصل أحسن وهذا الذي يظهر الله علّم لأن الآية ما فيها حصل وإنما قال ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرياء أرسلنا رسلا من قبلك وكان لهم من هذا شأن فلا تبتئس بما يعيبه عليك المشركون أنك كيف تزوج وأنت رسول من الله تزوج أو كيف تأكل الطعام وتمشي في الأسواق فقال الله سبحانه وتعالى مسلي النبي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ويحتاج يعيب على هذا وإلا الرسل يعلمونهم الذين تقدموا كل من هذا أو جلهم من هذا الصن لهم أزواج لهم ذرية فمثل هذا لا يعاب به الشخص لا يعاب به الشخص أن يحتاج إلى زوجة وكذلك إلى أولاد يعينوا هذا لا يعاب به وكذلك لا يعاب بأكل الطعام ولا بالمشي في الأسواق. وقالوا مال هذا الرسول؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا ما يعاب به الشخص أبداً. هذا شيء يحتاجنه البشر. أنه يذهب يشتري من السوق أو كذلك يأكل الطعام. فهو بشر ليس به إله. هو بشر عليه الصلاة والسلام. يحتاج إلى ذريه وإلى قبل ذلك يحتاج أكل ويشرب. ويحتاج أخرج يأتي ببعض حاجاته من الأسواق. ما فيه مانع. فهذه الآية رد على المشركين الذين عابوا هذا الشيء، فأخبر الله أنه أرسل رسلا أيضا من هذا الباب الذي أنت عليه، والله أعلم ما فيه شكال فيحيى ليس ليس له يعني غرض في النساء، ولا حاجة بهن، فتفرغ للطاعة. وإلا الزواج من سلة المرسلين هذا هو الأصل. قال وعطا الحص الذي لا يات النساء ولا يغربهن وهو على هذا القول فعول حصور فعول وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل أي فعول بمعنى فاعل حصور بمعنى حاصل بمعنى حاصل أي يحصر نفسه عن الشهوات وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات يكون فعول هنا والمقصود به فاعل أي حصر نفسه عن النساء وعن الشهوات وتفرغ العبادة وهذا لا يصبح ملتنا وفي ديننا أن الشخص يحصر نفسه عن النساء ولا يتزوج النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاب هذا على أولئك الثلاثة النفر وأحدهم قال لا تزوج النساء فقال من عن سنتي فليس مني عاب على ثلاثة نفر بعض الأشياء ومنها قول بعضهم أنه لا يتزوج النساء فليجوز لأحد أن يتبتل وأن يترك الزواج مع القدرة عليه بحجة أنه يريد تبتل ويعبد الله وينزوي في زاوية والنساء هذه سيشغلنه عن الطاعة هذا خطأ ولا يصلح فإن الزواج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنة فليس مني فمن استطاع على الزواج يأخذ بهذه النصيحة النبوية يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج وأما أنه يستطيع يقول لا أنا ما زوج أن تفرغ العبادة وريد أصوم وريد فعل كذا ربما المرأة شغلني. هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما يعاب به الشخص وهذا لعله كان في تلك الملة قال وقال سعيد بن سيب هو العنين الذي لا ما له هذا باطل هذا ما هو صيح ابدا أن عيسى عنين لا ماء هذا ما هو البتة والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في سياق الثناء عليه وقرنه باللبوة وقرنه بالسيادة كيف يقال عنين لا عنده شهوة, شهوة الرجال ولكن تفرغ للطاعة والعبادة هذا الذي يثنى به عن الإنسان أما عنين ما يثنى عليه مثل هذا والله أثن عليه هذا في سياق الثناء عليه عليه السلام هذا قول منصعه عبدا أنه عنين ولا ما له كيف يكون عنين والله هنا السياء هذا السياء فلا ترك النساء مع القدرة ومع وجود الشهوة وقال سعيد المسيب والعنين الذي لا ماء له فيكون الحصور بمعنى المحصور يعني الممنوع من النساء هذا القول غير صحيح قال سعيد بن المسيب كان له مثل هدبة التوب وهذا أيضا يحتاج إلى برهان وإلى قرآن ما عنده هذا قول ما عليه برهان ولا دليل من الكتاب ولا من السنة جاء حديث أن النساء صلى الله عليه وسلم أخذ عودا قال كان معه مثل هذا عود صغير هذا يحتاج إلى دليل هذا الحديث فيه نظر جاء هو أثر حديث قال الظن أنه حديث أخذ عودا وأشار إلى العود ذلك أنه معهم هدبة التوب وهذا القول أيضا رده بعض أهل العلم قال سعيد بن مسيب كان له مثل هدبة التوب وقد تزوج مع ذلك ليكون أغضل بصره وقد تزوج كان له مثل هدبة التوب وقد تزوج فعلى هذا الإشكال مع الآية لكن الله أعلم قال وقد تزوج مع ذلك ليكون أغضني بصره وفيه قول آخر أن الحصور هو الممتنع من الوقت مع القدرة عليه هذا ممكن ممتنع من الوقت مع القدرة عليه واختار قوم هذا القول لوجهين أحدهما لأن الكلام خرج مخرج الثناء وهو أقرب إلى الحقاق الثناء والثاني أنه أبعد من الحاق الآثب الأنبياء هذا كلام جميل هذا الذي ذكروه كلام جميل جدا في رد الأقوال المتقدمة أن له مثل هدبة الثوب أو أنه عنين لا ما له هذا أقوال غير صحيح بل عنده ما عند الرجال عليه الصلاة والسلام ولكنه ترك ذلك التفرق الطاعة والله أعلم هذا بعض الأقوال في مسألة حصور ومنه من ذكر حصور عن المعاصي عن الذنوب حصور هو الذي يمنع نفسه من شهواتها وقيل معصوم من الذنوب لا يأتيها فكأنه حصر عنها هذا أيضا قول لا باس به وحصورا أي أنه معصوم من الذنوب لا يأتيها فكأنه حصر عنها الحاصل هذه أقوال في حصور فما هي التي ذكرت في حصور؟ ممنوع أحسن لا يأتي النساء ولا يغربهم فهو حاصر لنفسه باختياره فحصور هنا مفعول أو فعول بمعنى فاعل أي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على اتيانهن مع القدرة على اتيانهن تفرغا للطاعة فحصور بمعنى فاعل أي حاصر لنفسه هذا قول هذا قول لا بأس به قيل عنين لا ماء له وهذا قول موصعي أبدا لما الآية في سياق الثنى عليه وقيل معصوم من الذنوب حصر نفسه عن الذنوب حصر من الذنوب حصر عصم ها كيف الله أعلم من هذا القول ها عندكم هنا يقول الأخذ عنده في النسخة قيل الفقير الذي لا مال له الله أعلم الحاصر هذه بعض أقوال في الحصور طيب السيد ماذا قيل فيه هذا الحصور والأقرب والله أعلم هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه لا يأتي النساء مع استطاعته على الاتيان فحصر نفسه عن هذا الشيء للتفرغ للطاعة والعبادة والله أعلم والسيد ماذا قيل فيه؟ أولا معنى للسيد عموما الذي يسود قومه أحسن ذا وينتهي قومه إلى قوله ويصدرون عن رأيه هذا السيد ثم ذكر خلافا ها؟ ما رفع صوتك؟ حسن الخلق أحسنته. <تصفيق> الذي يطيع ربه. عبد الله. أم؟ سيد في الدين أحسنته. سيد في الدين. أم؟ فقيه العالم أحسنته. كيف؟ لا يعصي الله أحسنته. نعم. آه. عبد الرحمن التقي كلها قوال متقاربة والمعنى العام هو المعروف الرئيس الذي يتبع أو يتبع وينتهى إلى قوله والظاهر أن يحيى سيد في الدين لأن أولئك ما كانوا حوله بل يريدون قتله حتى تحرج في تلك الخمس الكلمات وتأخر في تبليغها كأن أولئك ما هم حوله ما هم حوله لكنه سيد في الدين سيد في الطاعة سيد في العبادة سيد في الورع سيد في الخير وهذه الصيفة في جميع الأنبياء هذه الصيفة في جميع الأنبياء فإنهم سادت في الأقوام وإن لم يطيعهم أقوامهم فهم سادتهم وأفضلهم وأشرفهم لأنهم تصفوا بالنبوة الذي هو أعلى الكمالات البشرية هذا الوصف هذا إن شاء الله يكفي النبي. ترأنا الكلام على سيد والكلام على حصور فما هو أصل سيد وزنه فيعل أحسنته فيعل فإذا أصل سيد سيود ثم حصل له إعلال ما هو الإعلال الذي حصل له التقت الواو والياء وإذا التقت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فإنه يحصل إعلال وهنا لا يمكن قلب الياء أو يحصل ثقل في قلب لي فقلب الثاني وإن الأول هو الذي يقلب الأول لكن قلب الثاني فأضغم لي أفني فرارا من الثقل قال هل الأولى أن نبقي صحة عموم وجعلنا لهم أزواجا وذرية ونستدل بها على بطلان تفسير حصور بما لا يأتي النساء ولا يغربهم مع القدرة حصر نفسه وأن معنى الصحيح معصوم من الذنوب هذه ليست خصيصة في يحيى سيقول الشخص هذه ليست خصيصة في يحيى. معصوم من الذنوب فإن هذا فيه في غيره من الأنبياء السياق أنها يعني ذكر شيء من ما والله أعلم هذا قول لا بأس به أنه معصوم من الدنوب ماهو بعيد لكن ليش المانع يقال الآية فيها إن قيل بالعموم فيها عموم وكذلك أيضا هو مخصوص عام مخصوص فإن بعض الأنبياء لم مثل عيسى مثل قصنيه يحيى على القول بهذا أنه لا يغرب النساء أنه ما تزوج ولا رغم له فيهن على تفسير الآية بما ذكرها فتكون الآية هذه التي فيها أو الآية التي فيها زواج الأنبياء وأنهم كلهم لهم درينه وأن زواج تحمل على أنها عامة مخصوصة وكثير من الأدلة عامة ودخلها التقسيس ويمر معنا كما تعلمون في دفعها من الطلاب نحو هذا وإن شاء الله لو ينظر الشخص هذا نستفيد أيضا قوله في سورة مريم يالزكريا إنا نبشرط بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية فالله لن نتسمي من الله لأن الله تعالى أخبره أخبر زكريا هناك باسم الولد والله أعلم محتمل مم يعني هذا الاسم لم يسمى به أحد من قبل ومن من هذا الاسم هل هو من الله مباشرة ايه من الله سبحانه وتعالى جيد كلام جيد قال الذي اختار ابن جرير أن هذا الاسم ليس له نظير من قبل ما فيها تسمى بأحياء فهذا الاسم السياق الآية يدل على أنه من الله جل وعلا ولم يجعل له نظيرا في اسمه لم يجعل له سميا ونظيرا في اسمه كيف من تقدم؟ لنجعل له من قبله سمية. قال ما حكم المكالمات الهاتفية عبر الفيديو؟ هل تدخل بالتصوير؟ نعم تدخل بالتصوير. فهي ملتقطة بصورة بكاميرا. أوصلوها إلى هذا المكان. فهي صورة. فأنت ترى صورة ذلك الرجل. التي انتقطت عبر هذه الأجهزة سواء حبسوها او لم يحبسوها هذه صورة تقطت عبر هذه الأجهزة والمساء صلى الله عليه وسلم النهى عن التصوير من الأدلة كل مصور في النار وهذه صورة انتقطوها ونقلوها بعد ذلك كالبث المباشر كالبث المباشر نقل المباراة او نقل غير ذلك هذا من هذا الباب كل صور فلا يجوز فالبعد عن هذا ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك أقل الأحوال هذا قال رجل صام من الثلاث البيض اليوم الأول لم ينص الباقي باغي فالصيام صحيح يختب له صيام يوم أجر يوم إن إذا كان مريضا مريضا بعد ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار في بعض الأدلة أن المريض يكتب له ما كان يعمله الصحيحا مقيما إذا مريض العبد أو سافر كتب أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما فيرجى أن يكتب له أيام البيض التي كان عليها وأما أنه يصوم يوما واحدا منها وينقطع من غير ما عذر فيكتب له الصيام الأول صيام اليوم الذي صام ولا يكتب له صيام الأيام البيض قالوا نريد إصلاح الباب أمام البحر إن شاء الله قال ما معنى فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان هذا الشيطان حسيا أو معنى لا فعله فعل الشياطين فعله هو إصراره هذا, هذا فعل الشياطين وليس هو شيطان وإنما فعله فعل الشيطان أو شيطان من شياطين الإنس قال هل الزواج سنة نعم الزواج سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني الزواج سنة وربما يصل إلى الوجوب لمن تاقت نفسه إليه وخشي على نفسه العلد والوقوع في الفاحشة مع قدرته عليه قال هل يجوز دور رضي الله عنه في أي رجل إن كان من باب الدعاء فلا بأس وإن كان من باب الإخبار فلا يصلح إلا في أصحاب رسول الله الذين نص الله على الرضا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا خبر أن الله رضي عنهم وإن استعملت في بعض الناس من غير الصحابة من باب الدعاء أن الله يرضى عنه فإن شاء الله لا بأس لكن صار علماً وصار خاصا ومشتهرا في أصحاب رسول الله فالأولى أن يستعمل في غيرهم الأولى أن يستعمل في غيرهم الترضي وإلا قد جاء عن بعضهم يقول الشافعي رضي الله عنه وكذا رضي الله عنه فيكون من باب الدعاء لا من باب الإخضار فقولك رحمه الله فهذا دعا له بالرحمة قالها للمدي. يفضل إذا كنت صائما لا وإنما الشهوة الكبرى إذا أنزلها الشخص قاصدا متعمدا سواء كان بيده أو بغير ذلك فإن جمهور أهل العلم يرون أن نزول المني من المقتراب نزول المني على ما سمعته قصدا وعمدا من الرجل وأما أن كان مع جماع فهو أغلب في الكفار المعلوم. إلهنا سبحانه والله وحمده لا إله والله السلام عليكم وأعني في نهار رمضان كفاراً معلومة أما في غير رمضان فلا